عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في حديث المعروف بحديث جبريل سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال صدقت الحديث أخرجه مسلم عباد الله هذه أركان الإيمان الستة التي لا يكون أحد مؤمنا حتى يؤمن بها كلها ولو ترك الإيمان بواحدة منها كان كافرا ولو آمن بالباقي عباد الله ونحديث هنا عليكم كي يا عمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن وجل كانوا كما حديث جبريل نحديث نيفت من نكوسهم بكيات نوتاكك في زنمزية Danijače Jibril alejhi es-salam ali mu'min za tumi sallallahu alayhi wa sallam akhbirni an al-iman nijudishe au nieleze kuhsiana na mas'ala ya iman tumi alayhi salatu wassalam kama jibruil wakati wa sahaba hawajui kama mwenye kuuliza ni Jibril amekuja kwa sura ya mtu tumi alayhi salatu wassalam amwambia antumina billah wa malaikatihi na waamini <mijedi> vile vile malaika wake kwa ana viumba wa aniumba wa waitwa malaika na yote alioelezea kuhusu ana viumba hawa na uamini kusiana vitabu na mitume aliyowatumiliza na, na siku ya mwisho tuliotolewa habari yake na uamini vile vile qadar ya Allah Hazza wa jalla khair na sharia yake hizi ni nguzo sita ibadallah nguzo za imani sita kwa sababu hawa ni Iki wa ata acha ku aminim moja katka sita Inga wa ta amin izi zubaki ya zote Hataku wa mu'mina ki acha Na alimamu muslim rahimahu Allah ta'ala Hini hajithi Ami itajaka tkamwanza wa kitabu cha ki muslim Na ha itajaka ureifu Na ha ilizaya qissa dan iya kitu ilita hajithin Hajithi mi ipoki ya abdallah ibn umar A kim poki ya babaki ya umar ibn al-khtab A sababu ya abdallah ibn umar Ku ipoki ya akasema walikuja watu wawili walikuja kwenye muslim ya haji wakasema tutakapokutana na mmoja wa masahaba wa mtubi sallallahu alaihi wasallam tutamuuliza kuhusiana na habari na hawa watu waliozuka kwenye mji wetu walio kuja kuleta uzushi wa kukanusha qadar wapinga masala ya qadar wakafika wakafikiwa kukutana أو أنبياء عبد الله بن عمر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالخدر السلام عبد الله بن عمر أكي وإلي زيها أمبان وإلي وفكي شيز السلام Mkiwafikia watu wao, mkiwadiliki watu wao, wapeni habari, waambieni mimi nimejitenga na wao, nimejitakasa na wao. Na wao wako mbali na mimi, na wapeni habari pia kuwalaumu moja wao atakuwa na dhahabu iliyo kubwa mfano wa jabal Uhud, kisha aitoe fi sabili lillah, aitoe kat taawjuh za khair, ma tuqbalu مسألة قدر الإمام النووي رحمه الله تعالى ونصحيح مسلم هذا الذي قاله ابن عمر رضي الله عنهما ظاهر في تكفيره القدرية هاي منين أليس عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يكوازي كونيك وكفري شيئي هاو قدرية هاو وليكوزيك فينك قوزهن من قوز زعيم هذا إيمان كيش عند الله يا سيما قال القاضي عياضي انكو بادي اوه ما تنقلية التابعين القاضي عياض اسيمة والقائل بهذا كافر بلا خلاف مونيكو سيمة منها يعني كو كانوش انقوز قد تنقوز ايمان ني كفير بلا خلاف بليا, بليا علماء قائب عباد الله مونيكو بي انقوز الموجة قد تنقوز ايمان هو يحاو من اسلام حتى اكامين انقوز زوتزلوا بكية فإذا علمت ذلك يا عبد الله fa'lam annahu yanbaghi alayka an tata'allama arkan al-iman ukijua hayo fahamu na jua kuwa ni wajibu juu yako ujifunze za imani sita hatta tu'mina biha mpaka uziamini nguzo hizi kama amana biha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa sahabatu kama aluziamini nguzo hizi mtume sallallahu alayhi wa sallam Nama sahaba zake ili upate kukubaliwa a'mal zake بلا هيفو وتكوى وفاني أعمال نهزك بليم بلي الله عز وجل كما الوصيما عبد الله بن عمر نايليم يكسرما من بيوتك تكدينيك شرية ساوان ما بيك إيمان أو ما بيك عبادات أو ما بيك معاملات أو أخلاق وآداب أي جانب من جوانب الإسلام كسرما إليم لا بد إيواني إليم يا صحيح إيواني إليم إليشكلي وكني قرآن نسنة نا يلي يفهميكا وفهموا وائما السلف الصالح الصحابه والتابعين واتباعهم في الاحسان الى يوم الدين وفهموا ومصاحبه رضوان الله تعالى عليهم نا وليوفوته واو تابعين نا وليوكوجه بعداء وكووفوته بالاحسان و الاتقان سوا سواكم والفكوه امتى قيامه تسلم wote watakokuwa kwenye msamamo huu na ufahamu wa Qur'ani na Sunnah huyo atambiwa akona elimu sahihi ya elimu ya sharia na elimu ya dini falilmu اذا lam yakun min alkitabi was sunnah flaysa awe amitegemea dalili ya Qur'ani na Naikiwa na ikiwa elimu hiyo haikuchukuliwa wala haikutegemea kwenye Qur'ani na Sunnah basi hiyo si elimu huwa aino vile vile Qur'ani na Sunnah ambayo kwamba fahamika wala haikutafsiriwa kwa tafsiri ya masahaba ridwanullahi ta'ala Wala wale ambao kwamba wameshuhudia Qur'ani kitirimka Wakaipokea Qur'ani kutoka kwenye kinywa cha Mtume sallallahu alayhi wasallam na wakasoma tafsiri yake kutoka kwenye kinywa cha Mtume sallallahu alayhi wasallam na wale walio sunna wakaipokea sunna kwa kuona na kusikia wakawanukulia watu wakaifahamu hayo mubashara kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam Pasina na kuwakati ndani yao baina yao na Mtume sallallahu ikiwa Qur'ani na sunna haitufahamika kuufahamu watu hawa باسهين سيليم بل هو جهل صريح بل نيوجينغ ووازي كبير كوهو إليم يا شرية لابدنا بيقوازوه بيطاتو اشكوليو كوني قرآن او اشكوليو كوني سنة يابيلي يتاتو افهميك وفهمو وويمو الوطنقلية وكيو وفليلي وويمو الوطنقلية نما صحابة رضوان الله تعالى عليهم عباد الله الإيمان بالله أول هذه الأركان الستة kumuamini Allah ndio nguzo ya kwanza katika hizi nguzo sita wa asluha wa asasaha na ndio asili ya hizi nguzo sita ndio msingi wa nguzo sita hizi na zinabakia zote zinajiingiwa katika kumuamini Allah azza wa فمن امن بالله حقا امن بكل ما جاء منه سبحانه وتعالى اتاك ان تمامني الله عز وجل وحقي بس هو اتامني يوتيليو كوجا كوالله عز وجل والملائكه هو الذي خلقه ملائكه ابو قاسم ديونغوزا بيلي الله عز وجل ياهو ديو اللي اومبا اومبا انا بعض اسماءهم واعمالهم وذكر لنا شيئا من اوصافهم بهن بما يدل على كثره عددهم وامرنا بان نؤمن بمن علمنا منهم ومن نعلم الله عز وجل انت ولي يومنا انك تطعني خبري خصوصانا الغيب حتووني الله انك تطعني خبري خصوصانا فيومبي هاو اكتفنديشا بعض لا بد Tuamini majina yale tuliotajiwa Jibril, Mikaeel, na Israfeel. Na to wala tusiamini jina ambalo kwamba halikuja kwenye Qur'an na Sunna. Abadan. Mathalan, malakul maut Qur'an na Sunna. Amma Laysa kwa watifai kuamini kwa kuwa Israili ni jina la Malko wa jina lakini Malko wa Na wengineo ambao kwamba tumetajwa majina yao vile vile na wengineo ambao kwamba hatutajiwa majina yao. Vile vile tuamini kazi walizowakilishwa hao malaika. Wale tuliobeniwa kazi zao, tuliobeniishiwa kazi zao na wale ambao kwamba hatutajiwa, hatukubeniishiwa majina yao wala kazi zao. Tuamini kiujumla kwa kuwa hawa viumbe wa Allah Azza wa Jalla ملائكه واكو na wiumbo na nur na ni viumbe wingi sana kama nilivoe sifu Allah azza wa jalla kwenye baadhi ya nususu za sharia vile vile tuamini sifa zao Allah alzoombia nazo ambazo kwa kwamba tumeelezewa mfano kwa ni viumbe wenye mbawa uli ajniha na thna wa thalatha wa ruba kama Allah azza wa jalla alifuatelezea kwa من الإيمان بالله كوامين ملائكة كيو جملة نكيو تشمبو فكوالة اليو تشمبلي وخبار زاء نكتك كوامين الله عز وجل لأنه من تصديق الله سبحانه وتعالى هوكنكم صديقي شاء الله سبحانه وتعالى والكتب فتاب الله عز وجل لي أليو في ترمشا هو الذي أنزلها يين دي أليو في ترمشا وأمرنا بها وامتثال أمرها واجتنا بنهيها وتصديق أخضارها وسما لنا بعضها وغيب عنا أسماء بعضها فنؤمن بذلك كله جملة وتصيلا فيتاب ييني وليفترمشا نا أكتو أمريشا تفي أميني أكتو أمريشا تتكليز ما أمريشو فيتاب هذي نا تويقوك ما كتازو ياكي نا تصدقيش خبارز ليوكوليك وني فيتاب هذي نا أكتو تجيب آذي ما جينا فيتاب نا تتأميني هاي يوتي جملة وتصيلة كيو جملك وكيلا رسول أنا كتاب نفيلك لو تجيب مجينيك تتأمينيك مجينيك نا يليوم داني يوتي بتاتيك لازم ينقر ممريشو تتأيبوك كيواني كي ما كتازو تصدقشي كيواني خباري نا هذا كله من الإيمان بالله هاي يوتي نكتكك مواميني الله عز وجل لأنه من تصديق الله سبحانه وتعالى نكتكك مصدقشي الله سبحانه وتعالى والرسول هو الذي أرسلهم الله عز وجل ليه آليه وتمليز وطلب من الإيمان بهم وطاعتهم ونصرتهم وأن لا نعبده سبحانه وتعالى إلا بشريعتهم وسمى لنا بعضهم وقص لنا شيئا من قصص بعضهم, بعضهم وذكر أنه سبحانه وتعالى فضل بعضهم على بعض فنؤمن بذلك كله جمله وتفصيلا يا اي الله عز وجل الذي وليت ملز متومه نا اكتوامرشا اكاتطاعا تواميني نتوطيع نتو نثورو نتو واو نا وليو كuja nayo tu nsuru na tusimwabudu yeye isipakuwa kwa sharia iliyokuja kutoka kwa hawa mitume na akatajia baadhi ya majina hawa mitume na akatajia baadhi ya za hawa mitume Allah azza wa yao وبعده يتهيا تunya yaamini wal iman bi dhalika kullih min al iman billah li annahu min tasdiiq Allah subhanahu wa ta'ala haya yote kuamini pia ni katika kuamini Allah kwa sababu ni katika kumsadikisha Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Allahu akbar هو سبحانه وتعالى الذي أخبرنا بأنه يوم لقائنا به وأنه سبحانه وتعالى سيحاسبنا فيه ويجازي كل واحد منا على عمله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وهو الذي أخبرنا بما في هذا اليوم من الفتنة والعذاب والنعيم من حين دخول العبد القبر إلى أن ينتهي في الجنة أو الجحيم أعاذنا الله من الجحيم وادخلنا بفضله وكرمه جنات النعيم فنؤمن بذلك كله جمله وتصديق سيكو يا mwenye yeye Allah azza wa jalla ndio aliyotolea habari ya siku hii na akatuelezea kwa ni siku tutakutana na yeye subhanahu wa ta'ala na atatuhisabu kwa amali zetu kembe ya mchanga ndogo au chungu mdogo ataiona mbele ya Allah azza wa jalla vile vile atakayefanya shari kiasi hicho ataiona pia mbele ya Allah azza wa jalla nae Allah azza wa jalla ndio aliyetuelezea habari za fitna na akatuelezea hayo yote kutoka binadamu anapoianza hili ali يوم الاخر منذ بدايه اليوم الاخر قال بدخول العبد القبر akiingia kaburini يوم الاخر yake imeanza hapo yote yametuelezea atakatokezea ndani ya kaburi na يوم القيامه mpaka kufikia mjaiima kuingia peponi au kuingia moto يوتهاي الله عز وجل أميتو أمي إليزيه ناكو ياميني يوتهاي يا من الإيمان بالله لكتككم واميني الله عز وجل كيبتو ياميني يوتهاي يا جملة وتفصيلا والقدر القدر هو قدره سبحانه وتعالى لقدر ياك ما جعلي وياك لقضى ياك سبحانه وتعالى فهو على كل شيء قدر وهو القائل وهو بكل شيء عليم سبق علمه كل شيء يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون الله سبحانه وتعالى ajua yaliokuwa iliyotangulia kwa na yanayokuwa sasa hii na atakayokuwa na ambayo kwamba hayakuwa lao yangekuwa yangekuwa vipi yote ديو أليس كني آيهين اليو تنقلية أسيما وهو بكل شيء علم أكثبتش علمه السابق إلي مياكي من بيوت من الكائنات إلي مياكي متنقلية من بها يوتي كيفو المتنقلية إلي مياكي يوتي وهو القائل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الله عز وجل أسيما يوتي يعني أن يكتك زي كل مياه فاضي كني كتاب إمام مبين هو أم الكتاب الكتاب kitabu الله kwamba Allah azza wa jalla ndani yake amihifadhi aqdar zote ndani yake kabla hazijatokezea na kwenye aya nyingine asem Allah azza wa jalla yamhulla huma yasha'u wa yuthbitu wa indahu umul kitab ndio hili imam mubin iliotajwa kwenye hii aya iliyotangulia umul kitab wa indahu umul kitab yamhulla huma yasha'u wa yuthbitu wa indahu umul kitab ذلك Ketabu nibi li, ama umu l-kitab, alazi hova lovhul mokfuz, abu kama mi hindi ka mnubi, kojih uli munguni, laa yamfruviha, Allah hafruči nalyaakir, wa hodl-l-l-l-l-nih krala nabiju sallalahu ala l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l kama nilivyosema kwenye aya nyingine wa kullashay'in ahsaynahu kitaba mambo yote yenye kutokezea yatumiwa ifadhi kwa kuandika yote ya miandiko pia Allah azza wa jalla asema wa Wa Allah Azza wa Jala tachrujun khalqih subhanah fa kullu ma siwaahu makhluk min khalqih subhanahu wa ta'ala Vyotik atibis yukua ya iblibakia vyotik vmi Allah Azza wa Jala hata afaaluna pa makhlukat Allah subhanahu wa ta'ala Allah Azza wa jalla sayma Wallahu wa ma Allah wa umba na na yalimu na اتصورها نعم الله عز وجل ي الكائنات كلها لا تكون الا بمشيئته سبحانه وتعالى حيوي فقط كما تقوى ياكنا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى اسمع ولا تقولن ان لشيئا اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله usisemeye jambo lolote litanifanya kesho isipokuwa allah apende hakuna mtakalokua leo wala kesho wala leo tangulia kuwa isipokuwa kwa mapendo yake allah anza wajalla kama shea yake allah azza wajalla nae allah azza wajalla amitupatia sisi mashia atana mashia wa ikhtiyar lakini la tukhrua an mashiatih haitoki kwenye mashia ya allah azza wajalla Hramutaki yoteku yafanya, yaka wa njenu kufanika Ispukua Allah Azza wa Jalla Ataki Kwaifu Maashara lahibah Nukminu bil Wamashia qadar Kwa maratib zote ya Allah yote yote Na Kuwa Allah mi yote Na Allah Azza wa Jalla Yada pufukiya wakativa Iza hana حينها ووقتها يخلقها الله يومب كش يشاء أن تكون فتكون الله كتاك يا وين يا يكاوا هيا مراتب النزوة تبيامين والإيمان بها من الإيمان بالله سبحانه وتعالى كيفو تيصوم عباد الله هذه الأركان الستة كلها تيصوم كويليم وليو تشكليو كني قرآن نسنة نايل يفهمي كان فهميا سلف ويمواليو تنقلي عباد الله ambayo ni nguzo ya kwanza tumechelewesha kumalizia maneno nayo yahsul alkhitamu biha aw yarsakha ma'naha fi alqulub heen guzo ya mwanzo alimanu billah alimanu billah bi nguzo ya mwanzo wala yakunu alimanu billah illa biliman bi arba'ati umur hawa yumtu ni Amin kwekoko Allah razza wa jala. Allah yuko, la yun wujud Allah, kama ankarahu ba'du almakluqat. Kam alvo kanusha ba'du almakluqat min alins. Kam alvo kanusha ba'di avi umbe, ba'di abin iadamu kwekoko Allah razza wa jala. Ja ambul apeli, l'amru althani, hoa an tukmin bitafarudih subhanahu wa ta'ala bi afaali rrububiya. O aminiku, pa keka kwaaki Allah subhanahu wa ta'ala kumatindu ya uwula, من الخلق والرزق والتدبير والاحياء والامات الى غير ذلك كومبا nakupelekesha mambo nakuruzuku yote matendo yake uola umpekeshe nayo Allah azza wa jalla walamruthalith an tu'mina binfiradihi subhanahu wa ta'ala biistihqaqil ibadah waluluhiyyah wamini kupokeeka kwa kwake Allah azza والأمر الثالث أن تؤمن أو أن تثبت أسماءه وصفاته الواردة في القرآن وصحيح السنة أثبتين شيء للمدينيك الله عز وجل ولله الأسماء الحسنة أثبتين شيء صفزاك الله عز وجل ذي ليكون يكوني قرآنين السنة أثيك لا تنكر من ذلك شيئا لا تعاني الله سبحانه وتعالى هو يثبت وأن تتنكر الله أثبت إيشا نوي وكنوشا لا بد من أن تثبتها أولا كيشا نإثباتي نا نيوي إيوني إثبات يا حال بيلي أولا حال يكوانزا مع تنزيه التنزيه التام الكامل عن مشابهة شيء من خلقه في الذوات والصفات والفعالة واميني نا امتكاسي الله كوني صيفة وليزو زي ثبتيشة كواكي كاما أليفو زي الله فناني نبيهم بذيكي كاتو كبسا كوني مانينو كوني, كوني, كوني, كوني ياكي في الله سبحانه وتعالى ولا تقول إذا قلنا أن له سمع هذا تشبيه بسمع المخلوقات كما أن له ذات لا تشبيه ذوات المخلوقات فكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقات كما vile ana dhat na viumbe wa kuna adawat lakini hafanani na viumbe kwenye dhati yake vile vile kwenye sifa zake hafanani na viumbe hili uliamini na ulikate moja kwa moja tujzim bi hadha annahu la yushbih makhluqatihi fi shay'in min sifatihi kwenye lolote katika sifa zake hafanani na viumbe vyake tayib hili jambulabih jambula tatu huwa adamul khawf fi al-kalam 'an waache kuzungumza kwenye kuzungumzia kifakati sampuli za hizi sifa Allah asifika nazo vipi alkayfu tafarraja biilmihi huwa ta'ala وحده kayfiya ya sifa zake yeye anajua sisi hatujui kwa Allah tusii zieke sampuli sifadhile tuamini inayo sampuli anayojua Allah azza wa jalla peke yake haya mambo Allah uwujudullah wa ifraduhu subhanahu wa ta'ala bi af'ali rububiyyah kumpokeesha na matendo yake subhanahu wa ta'ala bil ibada Allah jalla wa ma was waafathathu lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam minha yuthbitisha yote yale aliyuthbitisha ya Allah azza subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani kwa majina na sifa na aliyuthbitisha kumthibitisha sallallahu alayhi wa sallam kwenye na uache kumfananisha na viumbe na uache kuzungumzia sifa zilizosifa. Unapoamini hayo yote utakuwa umemwamini Allah azza wa jalla. Bidhanika takunu mu'mina billahi subhanahu wa ta'ala haqqan. Fa idha 'alimtum dhalika. Mkijua hayo. Fa hal amana billah? Mwenye asnada ba'd af'ali ar ila ba'd al-makhluqat. Je, muamini Allah aliotegemeza baadhi ya matendo yake uola kwa baadhi ya viumbe, sawa'an min al-mala'ika aw in-nabiyin? او الصالحين او الإنس والجن أتاكيك هو أممنا سبيشة مداموني كيوم بأكم فتيا متن روهاية سواني ملائكة سواني من نبيس سواني وتويمة سواني بني دام ونمجيني أكا يتكيد أن تند متن روهاية كما كوحوشة ويجنون يتكيد أن بعض الأولياء يحيون الأموات سبحانك هذا بهتان العظيم هذه متن رويا وولا ونفاصة ونفكشناي الله عز وجل وغيرنا نأمر مفعوا اكو الله عز وجل وكيتكيدي وتكرمش وكيت موه وغيرنا نأمر ولاد وذاد وهل امن بالله حقا الذي يصرف شيئا من العبادات لغير الله من ينقلك بعضه عباده كوسيوكو الله عز وجل جميع المؤمنين الله عز وجل حقك مؤمن اكا بيلك بعض مثلا يدعو غير الله او ينذر لغير الله او يذبح للجني وللسحره وللقبور والمخبور او اكنجيا ماجini واچawi اكنجيا ماكaburi waliozikwa makaburini awaekea nadhiri waja badala ya kumwekea nadhiri Allah hazza wajalla na yaliyobakia miongoni mwa matendo wengine wenye kufanya tawafal alqubur hal hadha yu'minu billahi haqqan kweli huyu anafanya almu'mini Allah haqqi kumuamini wa hal amana billahi Aho atbatahu lahu nabijuhu sallallahu alaihi wasallam. Jaya min uvamini Allah haqqya kum yamini. Mwen yiku kanusha min goni mwajinu awsifu alizuji tibiti shiya. Alizuji tibiti shiya Allah azza jala, mune, awed, namchum, hu, wa jala mu nyewe. Aho adu tibiti shiya nam tumi sallallahu alaihi wasallam. Hal amana bilahi hada haqqa. Jaya min uvamini Allah azza jala, haqq, wa jala haqqya kum yamini. Ibad Allah. Kama yanbagi. Taalmohu. Kama kanal nabijuhu sallallahu alaihi wasallam yu'minu wa kama kana ashabatu ridwanullahi ta'ala anhum yu'minun wa amini mu'mini musimi na mu'mini kama alivyakuwa akiamini mtume sallallahu na kama alivyakuwa akiamini masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wa fi dhalika as-salama wa al-hidayah wa fi ma dun dhalika ad-dhalal wa al-ghawaya wa al-i'azatu billah kwenye hayo ndio kuna salama kwenye imani aliyoyamini mtume na masahaba zake ndio salama iko na ndio hidayah ndio uongofu na imani isiyotoka kwa wao امويه كما هifanana iman yao ni upotevu ni upotevu jambo hilo na muyakinishe hilo qala allah taala fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw wa in tawallu fa inma hum fi shiqaq wa kiamini yani alladhina ya'tun min ba'dikum yukhatib man yukhatib an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa لَمْ تُنْزَلْ سَلَامٌ وَتَكَوَّجَ بَعْدَهُ وَكَيَامِنِ كَمَا مُلِفُوا آمِنِينَ فَقَدِ اهْتَدوا تَنَبَّهُ بِمِثْلِ أَمَتْمِيَ كَلِمَةً بِمِثْلِ فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ وَمِثْلُ مَنْ لِفُوا آمِنِينَ فَإِذَا كَانَ بِغَيْرِ مِثْلِ مَا آمَنَ بِهِ هَؤُلَاءِ الْعُظَمَ فذَلِكَ ni inapokuwa imani imifanana na wao ndio Allah anasema fa in amanu bimi thima amantum bihi faqad taddaw hapo atakua wameongoka kinyume na hivyo wa in tawallu wa ki khalifu yani in khalafu وهكذا ما عشر الأحبة الدين كله بد أن يكون من الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة إذن ترعون القرآن نسنة نكفهام يويم واليوتامولية إذن كم تومي صلى الله عليه وسلم لقد أتيك واته آخر الزمن أسيما واتي واتقوانيك لما ذكر حديث الافتراط ألي تاج أسيما واتقوانيك ما قوت سبييني نتاك كلها في النار يوتمتوني إلا واحد يسبق وموجة قالوا صفهم لنا يا رسول الله صف لنا قال الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم واصحابي ولي وليكوني انا عند صمبم انا يلي نكونو ميمي اليوم مع صحابه زانوا هاو من الفرقه الناجيه التي تدخل الجنه عباد الله تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال والطاعات وعاده علينا وعليكم باليمني والمصرات وتنبهوا يا عباد الله لا تغفلوا عن ذكر الله وشكره لا تغفلوا ولا تلهوا عن ذكر الله وشكره هذه أيام ذكر وشكر هيا أني مسيككم تاجى الله عز وجل نكم شكور ومسغ في ليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم